الله يقويك ويسمح يا عبد الله يا الدنيا كلها ظلام والليل ماله عد allah الله يقوم يا سما يا الله يقوم يا سما وتين في الليل هالو والليل في على التون اللي كان ياحنا تعال نتحني على التون اللي كان ياحنا على, على النزمه على البدمه على بكرة نواياك على نتحني الشفاه الدنيا اللي كان يهناك سعادة نستحي الشباب على الدنيا اللي كان يهناك <تصفيق> على النزمة <تصفيق> على الفزمة <تصفيق> على بطار ونوية سعادة نكتب الأيام <تصفيق> ونمشي خطم الدين قدام لخطرة متاح تعالى نعيش أنا وإنت في دنيا كلها أفرح تعالى نعيش أنا وإنت في دنيا كلها أفرح ويجيبك من العز الله يا طاقه يا سماء Na Allah Rabbiyatama wakidat shat jawwa wakidat shat jawwa tiri let me altra wara inna ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana نقص في الاسم والسماح واهل السمح حلوي تعالى نقص في الاسم دي مرة اللقمة في الوحدة وحلوة لو كانوا هتني وحلوة لو كانوا هتني تعالى نكتب الأيام ونمشي خط مبين متسام على نكتة في الأية ونمشي خط مبين متسام على النعيم أنا ونسى في الدنيا كلها أفراس على النعيم أنا ونسى في الدنيا كلها أفراس عدى الله يا الله يا سلام يا عبد الله